لَيْسَ عَلَى الْكَهُفَا هُدَاهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ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 ويعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم <تصفيق> الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجوهم عند ربهم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 إِ الذيذنَ آمَن وَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَأَقَام الصَّلََا وَقَ الصَّلَةَوآتَوزَّكَ تَ لَهُم أَجُهُم إن دََبِّ لَهُمْ أَجُهُم إِن دَرَبِّ وَلَا خَْفٌ عَلَيهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله, اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس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 يمِوليوه بالِالعَدل وَاسْتَشْمِدُ شَهيدَ مِرْ بجَالِكُمْ فَإَِّمْ يكُناَا رَج لَْنِ فََجلُ وَمْرَأتَانِ مِا تَرضون مِ تَرضُنَ مِنَ الشّهَدَ إِأَن تَضِلَّ إحدهُماَا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 وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة